موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن م ا فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم, فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 ي ك ت و ر م ح ر ا ت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 م و س و ع ض النابلسي ظ إثم ل ل و ل و م ا ل ب ع ض ك م ب ي ه أ ي ح ب أ ح د ك م أ ن ياكل لحم أ خ ي ه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إ ن الله تواب رحيم يا أ ي ه ا الناس إ ن ا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا Amen. و ل م َ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ ّ ا فِي ُُ ل ق و ب ِ ك ُ م ْ و َ إ ِِ ن ْ ت ُ ط ي ع ُ ا ل ل َّ ه َ وَرَسُولَهُ َ ل ا ي َ ل ِِْْ ك ُ م م ن ْْ أ ََ ع م ا ل ِ ك ُ م ْ ش َ ي ْ ئ ً ا ا إِنَّ ل ل ََ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ّ ه ا ل ْْ م م ُُ ؤ ِ ن و ن الَّذِينَ َ آ م َ ن ُ و ا ب ِ ا ل ل ََّ ه ِ و ر َ س ُ و ل ِِ ه ث ُ م َ لَمْ ّ ي ََََ ر ْ ت ا ا ا ب ُ و و ج ه َ د ُ و ا ب أ م و ا ل ه م و أ ف س ه في سبيل الله أ و ل ئ ك ه م ا ل ص ا د ق و ن قل أتعلمون ا ل ل ه ب د ي ن ك م و ا ل ل ه ي ع ل م م ا في ا ل س م ا و ا ت و م ا في الله أ ر ض و ا ل ب ك ل شيء ح س ن ى يمنون عليك أن أسلموا أن قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل الله يمن عليكم أ ن هداكم للايمان إ ن كنتم صادقين